كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدرر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء وفتدَّ جَرَّنَ الْأَرْضَ عُيُوناً فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحِي وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنٍ جَزَاءً لِمَن كَانَ كُفِّرَ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 سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا لهم إن مرسلا قت فتنة لهم فرنت قبلهم وسطبر ونبّهم أن المال قسمة بينهم كل شرب وحترق فنادوا صاحبهم فتعاطف عقر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 نار على وجوههم ذوكم السقر إن كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلم حب البصر ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جناتين في مقعد الصدق النير دمليك مقتدر.